بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلاً أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء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 112. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا 113. إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير 114. الذين كفروا لهم عذاب شديد 112. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير 113. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا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 112. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور 113. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا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 وسُمّي من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير وما يستو البحران هذا عذب فرات سائر شرابه وهذا ملح عنجاج 129. ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون 120. يولج الليل في النهار أَنْظَرَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُم لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ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 124. أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد 125. إن يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزروا وازرة أخرى وَإِن تَرَوْ مُثْقَلَةٌ إلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمِلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَقُورَباً إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَقْسَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَأَقَامُ الصَّلَاةُ وَمَنْ تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ 112. وإلى الله المصير 113. وما يستوي الأعمى والبصير 114. ولا الظلمات ولا النور 115. ولا, الظل ولا وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وَمَا وما أنت بمسمع من في الكبور 113. إن أنت إلا نذير 114. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا 115. وإن من أمة إلا خلا فيها نذير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 112. ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك 113. إنما يخشى الله من عباده العلماء 114. إن الله عزيز غفور الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية وأنفقوا مما رزقناهم سرّا وعلانية يرجون تجارة لن تبور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 112. الله بعباده لخبير بصير 113. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مكتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله 124. ذلك هو الفضل الكبير 125. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عن الحزن إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُ الَّْذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ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 114. فذوقوا فما للظالمين من نصير 115. إن الله عالم غيب السماوات والأرض 116. إنه عليم بذات الصدور 117. هو الذي جعلكم خلائف في الأرض 129. فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا وَلَا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا 120. قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من أروني ماذا خلقوا من الأرض أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينه من بل إن يعج الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من 112. إنه كان حليما غفورا 113. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفوراً.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 114. يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم اللَّهَ الله كان بعباده بصيرا